الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد ننبي على مسألة لذلك اقول يؤخذ مما يؤخذ على الشروحات المختصره انه قد اختصر الكلام فقد لا تتضح المساله عند البعض ذكرت بما سبق أن القران فيه محكم ومتشابه وذكرنا إن الله عز وجل وصف القرآن بأنه محكم كله وبأنه متشابه كله ووصفه بأنه محكم بعضه محكم وبعضه متشابه وكنا قد ذكرنا الآية قوله جل وعلا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اختلافا كثيرا كثيرا ذنعت لاختلافا ونعت في الأصل أنه مؤسس يعني لما يؤتى به هذا لغة العراف وصفه للكشف والتقصص أو لا إذن هذا العصر أنه يؤتى به لكونه مؤسس بمعنى أنه يحترز به عن غيره يحترز به عن غيره فقوله اختلافا كثيرا بمعنى أنه يفهم منه ثم اختلاف يقع فيه ثم اختلافا يقع فيه لكن الاختلاف الذي يقع ليس هو الاختلاف الذي يظنه المشرك والذي يبحث عنه المشرك وهو اختلاف التناقض اختلاف التضاد وإنما قد يفهم من بعض النصوص ما ظاهره التعامل وهذا أثبته الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب ها منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات هذه قسم من أي جاء من السماء ما المراد بالمحكم مراد به أنه الذي تضح معناه والمتشابه الذي لم يتضح معناه واذا علم أن شيئا في القران لم يتضح معناه ما الذي يترتب عليه اتفاق ام اختلاف اختلاف هذا امر واضح لذلك قال فامن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ما تشابه منه اتبع القران لا اتبع القران اذا وقع الخلاف بسبب موافقه بعض القران لكن لا على وجه الشرع الحكمه في وجود المتشابه هو ابتلاء الخلق ابتلاء الخلق فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه نقول اتبع القرآن هنا وهذا قطعه لقوله واخر متشابهات يعني وآيات اخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ثم القسم الثالث الذي يقابل هذا القسم من؟ الراسخون في العلم ماذا قالوا؟ آمنا به كل من عند ربنا لماذا؟ ولذلك نص من كتب في عقيدة السلف أن فرقا بين أهل البدع أو من أصول ما يفارق أهل البدع أهل السنة أن أهل السنة حمل المتشابه على المحكم وأهل البدع حمل المحكم على المتشابه لذلك قالوا من حمل المتشابه على المحكم اهتدى ومن حمل المع المتشابه نعم من حمل المتشابه على المحكم رد المتشابه الذي لم يتضح معناه رده وفسره بالمحكم اهتدى ومن عكس ضل من عكس ضل كل أهل البدع إنما ما يشهد اللغوي لذلك قل ان تجد خاصة كبار المبتدعين خاصة في الصفات لا بد تجد قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أن ان يسدلوا بهذا هم لا يقول انه لا لا يعتمد عليهم مطلقا لا هم مسلمون او يدعون الاسلام او بعضهم يدعى الاسلام الى اخره حينئذ نقول اذا ثبت في القران ما هو متشابه حينئذ نقول مدلول هذه الايه هي المشار اليها في ايه النساء ولو كان من عند غير الله لوجدوا ها فيه اختلافا كثيرا إذن ثم اختلاف لكنه ليس بكثير وهذا الاختلاف المنفي اختلاف تضاد والاختلاف الذي يمكن أن يوجد في القرآن هو اختلاف حاصل عن التشابه حينئذ لا اختلاف لا نختلف بعضهم يعني يقول أنت وردت الآية في معرض كلام على المحكم والمتشابه قد يفهم البعض أن في القرآن ما هو خلاف وتضاد، هذا لا يقول به أحد ولذلك نقول وصف القرآن بالاحكام العام المرض بالإحكام العام فسرناه أنه متقن من حيث الجودة في الالفاظ والمعنى أعلى تركيب البلاغة إلى اخره وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في, في الأحكام حينئذ نقول الخلاف الذي يمكن أن يوجد في القرآن من التشابه الذي أثبته الله عز وجل الله الذي أثبت التشابه قل آمنا به لا ننفي شيئا من أجل أن نقول مثلا عظمة القرآن لا ينافي هذا القرآن ان يكون كلام الله عز وجل ومكانة القرآن وعظمة القرآن وثبت ما أثبته الله عز وجل ولهذا أهل البدع هم ينزهون الله عز وجل بنفي الصفات كلهم عقيدتهم واحدة مبنها على الاستحاله العقلية نفيا أو تنزيها لله عز وجل عما لا يليق به الرحمن العرش السابق قال نفى من السواء المخلوق تعالى الله فنفوا الصفه بل يداه مبسوطتان قالوا تعالى الله لا لنفى من هذه الايه الا اليد التي هذه فقط حينئذ قالوا إذا ننزه الله عز وجل نقول إذا ننزه القرآن نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى فإذا أثبت أن في القرآن ما هو متشابه وأن المتشابه هذا قد يأخذ به بعض أهل البدع وأهل الأهواء أو من أطلق الله عليه عليهم بأنهم أهل الزيق حينئذ لا نرد ما أثبته الله تعالى فنقول رد المتشابه إلى المحكم القرآن فيه محكم واضح المعنى بين لا يختلف فيه اثنان وفيه متشابه يحتمل كيت وكيت ولكن نفسره خاصة في الغيبيات نفسره بما جاء محكما في المواضع الأخرى والحمد لله نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله عز وجل وهذه الآية التي هي في آل عمران هي الإشارة إليها بقوله كثيرا هناك وهذا كلام أيضا يقرره الشيخ محمد الصانع الثمين رحمه الله تعالى سمعته مرارا يقول قوله جل وعلا ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا قال كثيرا هذا نعت للاحتراز يعني فيه بعض الاختلاف وهذا رأي عالم محرر ومحقق إذا نقول في القرآن ما هو متشابه وما هو محكم ثم شرعنا في السنة وذكرنا بعض متعلقات السنة المسائل التي ذكرها المصنف أن السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير فالقول وبينه والفعل وبينه والتقرير وبينه ثم انتقل الى مساله بعد ان بين لك ما هي السنه وما موقف المكلف من السنه القولية ومن السنه الفعليه ومن السنه التقريريه كيف يصل أو تصل الينا السنة قال لنا طريقان اذن قوله ثم العالم بذلك منه أي من النبي صلى الله عليه وسلم هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في تقسيم السنة من حيث بلوغها إلى الناس إذا قيل السنة مصدر من مصادر التشريع وهي مصدر من مصادر الحكام الشرعية العملية والعقدية حينئذ كيف نثبت هذه السنة كيف وصلت إلينا قال ثم العالم بذلك منه ثم العالم بذلك يعني بقوله صلى الله عليه وسلم من سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى فعله أو رأى تقريره منه من النبي الضمير عوده على النبي صلى الله عليه وسلم له طريقان إما بالمباشرة أو بغير المباشرة إما أن يرى ويسمع وإما أن يصل إليه بطريق الخبر يرى ويسمع هذا واضح انه خاص بمن؟ بالصحابة لان من را من سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم مباشره هو الصحابي ومن رأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي ومن را تقرير النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي ومن يصل إليه بواسطه هو من بعد الصحابه من كان الصحابه وسيله في تبليغ الشرع إليهم إذن ثم العالم بذلك منه بذلك اي بالسنه بانواعها الثلاث منه عليه الصلاة والسلام بالمباشره بالمباشره اما بسماع القول قول النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو رؤية الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤية تقرير النبي صلى الله عليه وسلم قيل قول عند النبي عليه قول والسلام النبي الصحابي فرأى الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سكت وترك الإنكار إذن يستفيد ماذا يستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا القول وأنه جائز حينئذ نقول قد وقف الصحابي على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم بالمباشرة ب المباشرة. إذا عرفنا ذلك أن الصحابي يباشر السنة بأنواع الثلاثة قال فقاطع به فقاطع به أي العالم بما ذكره قاطع بحصوله من الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون حينئذ حجة قاطعة في حقه لا يسوغ أبدا خلافها إلا بنسق أو جمع بين متعارضين. فمن رأى فمن سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم صار القول حجة قاطعة في حقه لا يجوز تركها أو خلافها إلا بدعوى نسخ عند الصحابي أو تعارض مع هذا القول مع قول آخر أو مع فعل آخر فقاطع به إذا عرفنا أن المباشر للسنة النبوية فعلا أو قولا أو تقريرا أن حكمها الوجوب وجوب العمل وحكم هذا الوجوب أنه قطعي لا نظني قطعي لا ظني وغيره أي غير الصحابي أو غير المباشر غيره يعني غير العالم بالسنة غير العالم بالسنة مباشرة وهو من وصلت إليه السنه بواسطة بقطع النظر عن طول هذه الواسطه أو قصرها ما حكمه قال إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر لذلك يقال أول الاسناد وآخره أول الاسناد من جهات البخاري مثلا وآخره من جهات الصحابة لابد أن يكون منتصلا إلى الصحابة وإلا كان فيه أو عد عيبا خللا في السند وغيره انما يصل إليه يعني يصل إليه العلم بالقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقليله بطريق الخبر عن المباشر فحينئذ إذا كان وجد واسطة بين المباشر وبين من نقل إليه الخبر بواسطة ذلك المباشر أو المباشر عن عن غيره فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه إذا كان في حق المباشر الحكم قطعي لا يجوز خلافه فحينئذ يورث اليقين يورث اليقين الحج قاطعة بمعنى أنه أفاد العلم اليقيني العلم الضروري الذي لا يجوز خلافه البتة كما سيأتي في كلامه على التواتر. أما من ثبتت الواسطة بينه وبين المباشر وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ تتفاوت الأحكام هل هو قطعي أو ظني يختلف باختلاف تلك الواسطة يختلف باختلاف تلك الواسطة لا نقطع بكونه قطعي الدلالة او قطعي الثبوت كما قطعنا في المباشر لأنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لا يمكن أن يحتمل أن يكون الفعل غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لا يمكن أن يحتمل أنه يسمع من غير النبي صلى الله عليه وسلم ويرى سكوت النبي صلى الله عليه وسلم صار الحكم قطعيا في حقه لا يجوز خلافه أبدا إلا بدعوى نسق أو جمع بين متعارضين أما غيره فلا لوجود الواسطة ولكون هذه الواسطة من البشر ويعروهم من النقص والنسيان وبعضهم الكذب إلى أخيرهم الغفلة حينئذ لا يمكن أن يقطع بكون هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم بل تتفاوت في قطعيته وهذا مسلم حسا وعقلا وشرعا مسلم حسا وعقلا وشرعا يعني يدل على تفاوت الحكم بالقطع أو الظن الحس ويدل كذلك الشرع ويدل أيضا العقل فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه والحكم حينئذ يكون مرتبا على على الواسطه التي نقلت إلينا الخبر فلابد من النظر في تلك الواسطة لابد من النظر إلى العدد هل وصلت إلى حد التواتر أو لا حينئذ ينظر فيه على ما يذكره المصنف فيتفاوت في قطعيته فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه لماذا لأن الخبر الذي ينقله إلينا ذلك أو تلك الواسطة يدخله الصدق والكذب يدخله الصدق والكذب لأنه خبر هو ينقل خبرا ونحن لم نقطع به أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره حينئذ نقول هذا خبر من الأخبار وأي خبر من الأخبار فحينئذ يحتمل الصدق ويحتمل الكذب لذاته ولذلك لو قيد المصنف لذاته لكان أولى لأن لأنه خبر كأنه لأنه خبر لماذا تفاوت من جهة القطع وعدم القطع نقول لأنه خبر وإذا كان خبرا فهو حينئذ يحتمل الصدق والكذب لذاته يحتمل الصدق بمعنى أنه مطابق للواقع ويحتمل تطابق الصدق تطابق الواقع يصدق الخبر وكذبه عدمه في الأشهر واحتمل لصدق والكذب الخبر وغيره الانشاء ولا ثالث قر تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الأشهر هكذا قال صدق في عقود الجمال إذن تطابق الواقع هذا هو صدق الخبر متى يكون الخبر صادقا ننظر في الخبر فإذا به قد طابق الواقع قدم زيد هذا خبر يحتمل أنه صدق ويحتمل أنه كذب إذا بالفعل وقع أن الزيد قادم حينئذ نقول الكد... الخبر صادق لماذا لأنه له مدلول في الخارج حس أدرك قادم زيد فترى زيد فإذا به قادم نقول هذا الخبر صادق لأنه طابق الواقع قادم زيد فإذا بك تبحث فلم يقدم زيد إذا لم يطابق الواقع تقول هذا هذا كذب لكن لابد من التقييد لذاته لماذا لأن الخبر قد يقطع بصدقه وقد يقطع بكذبه وقد يستوي الأمران وهو الذي ذكره المصنف قد يقطع بصدقه حينئذ نقول خرج عن حد الخبر محتمل الصدق والكذب هذا هو الخبر هذا هو خبر محتمل الصدق والكذب إذا لم نقول لذاته أخبار الله عز وجل نقول تحتمل لا تحتمل هي مقطوع بصدقها ومن أصدق من الله قيل إذا مقطوع بصدقها خبر مدعي النبوة أو الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع بكذبه هل نقول هو خبر يحتمل الصدق والكذب لا إذن لابد أن نقول لذاته لذاته لماذا بقطع النظر عن القائل لأننا قطعنا بخاب بصدق خبر الرب جل وعلا بنسبته لقائله لما نظرنا إلى أن هذا كلام الله ومن أصدق من الله قيل إذا قلنا هذا لا يحتمل إلا الصدق وكذلك لما نظرنا إلى مسيلم أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم قطعنا بأنه كذب قطعنا بأنه كذب لكن لذات الخبر دون نظر إلى قائل ودون نظر إلى أمر خارج يفسر الخبر نقول يحتمل الصدق والكذب يحتمل الصدق والكذب حينئذ نقول الأخبار ثلاثة ما قطع بصدقه كخبر الرب جل وعلا ما قطع بكذبه كخبر مدع الرسالة ما جاز فيه الوجهان وهو ما نظر إليه لذاته وما قطع بصدقه هذا ليس لذاته ليس نعم ليس لذاته وإنما لأمن خارج عنه وهو كونه كلام الرب جل وعلا أو خبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه وما قطع بكذبه هذا بالنظر لقائله وهو كونه مدعي للرسالة إذا ما يدخله الصدق والكذب ولذلك نقول هذا من مما يبين أن دعوى المجاز بأنه ما صح نفيه وما صح نفيه لا يجوز في القرآن نقول بإجماع أن القرآن فيه أخبار وانشاءات والخبر بالإجماع ما احتمل الصدق والكذب لذاته والقرآن مشتمل على الأخبار فإذا مشتمل القرآن على ما يصح نفيه لكن لذاته لا بالنظر الى غيره فاذا جاز الخبر وهو يصح نفيه حينئذ لا مانع ان يقال او ما يصح تكذيبه لا مانع ان يقال في القران مجاز مع صحه نفيه لكن لذاته لذاته فحينئذ يعني ما يقال بان المجاز يصح نفيه وما يصح نفيه لا يجوز وقوعه في القران نقول هذا ضعيف يعني من أراد أن ينفي ينفي بغير هذا الدليل هذا ضعيف لماذا؟ لأنك تقول صح نفيه وما يصح فيه لا يجوز أن يكون في القرآن يريد عليه الخبر الخبر ما احتمل الصدق والكذب إذن يحتمل الكذب أو لا؟ يحتمل الكذب التكذيب والتكذيب أشد من النفي هل في القرآن أخبار أو لا؟ نعم إذن في القرآن ما يصح تكذيبه ما الجواب؟ قل ما صح تكذيبه لذاته وكذلك النظر هناك لي. الحقيقة والمجاز النفي يعتبر للحقيقه للحقيقه إذا قيل كجناح الذل هذا لا يصح تكذيبه نفيه أو لا الذي يصح نفيه هو المعنى الحقيقي وليس هو ظاهر القرآن وليس هو ظاهر القرآن الذي جاز نفيه كجناح الذل جناح الذل نقول هذا الجناح الأصل أنه الجناح هذا للطائر حسي طيب والذل <تصفيق> والذل هذا أمر معنوي والمعنى لا يطير ليس له جناح نقول نعم اذا اريد الجناح بانه الحقيقه نفي إذا نفي المجاز هنا لا لذات المجاز وانما لكونه مستعمل في حقيقته فإذا فرق بين ان ينفى المجاز وان ينفى المعنى الحقيقي الذي نقل عنه المجاز والذي هو القرآن كجناح الذل للمعنى المجازي للمعنى الحقيقي والنفي سلط على المعنى الحقيقي وليس هو المراد كذلك نقول الخبر مثله فمن ينفي هناك ينفي هنا وإلا لا لا يتناقض وأنا أشد ما أنكر على طلاب العلم من يتناقض إما يكون مضطرد قواعد وأصول وإما يسكت اما يأتي في مواضع فيثبت أشياء ثم يأتي في مواضع أخرى فينفي ما ثبت سابقا هذا ما هو, ما هو مشرك طلاب العلم وهذا غالبا تجدهم عند الذي يتنقلون ولا يوصلون نفسهم وخاصة في مجال الفقه من درس الفقه بال... ما يسمى بالفقه المقارم تدان هذا غالبا يتناقض من حيث لا يشعر حقيقة يتناقض من حيث لا يشعر لماذا؟ لأننا نقول هذه الأقوال يفتح مثلا مجموع مهذب. شرح المهذب او المغني قال أبو حنيفة قال مالك روايتان أبو حنيفة خمس روايات عن أحمد ثم حسب ما يرى يقول الراجح كذا لأن دليله أقوى ثم يأتي في مسألة أخرى فإذا به يرجح مثلا بحنيفة لأن دليله أقوى أبو حنيفة ما تكلم كذا كلامهم مبني على أصول في أصول الفقه واعد يصير عليها ولذلك اضبط من يضبط الفقه على اصولهم هم الأحناف ولذلك سمي طريقه الفقهاء حينئذ تجد طالب الفقه المعاصر السابق ما كانت عندهم هذه الخلق تجده يرجح في مساله مذهب حنيفه وياتي في مسائل اخرى في الصيام وكذا يرجح بناء على اصل ينفيه ابو حنيفه هناك فحينئذ يثبت مسألة مبنية على اصل ثم ينفي مسألة في موضع آخر مبنية على ذاك الأصل فهمتم؟ فمرجع الفقل إلى أصوله ولذلك ما يضبط ظاهرا وباطنا إلا من أخذ الفروع والأصول في مذهب واحد وطرد واضطرت لا نخرج كثير إذا نقول إذا وصل إلينا وصلت إلينا السنة النبوية بطريق يوصلنا عن المباشر حينئذ نقول لا نقطع بصدق ذلك الخبر بل يتفاوت القطعية وعدمها بالنظر إلى نفس الطريق الموصل إلى من باشر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه خبر والخبر من حيث هو يحتمل الصدق والكذب لذاته فحينئذ لابد من نظر في الرواه ونحوهم قال ولا سبيل إلى القطع بصدقه يعني صدق المقبل لعدم المباشر لأن من راى أو سمع بنفسه فهو قاطع بنسبة القول النبي صلى الله عليه وسلم ومن راى الفعل فهو قاطع جازم بأن هذا الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا وصله بواسطه عشرة يقطع يقطع نقول فيه تفصيل يتفاوت بتفاوت السلسلة التي تكون بينه وبين المباشر قال والخبر ينقسم إلى متواتر وأحال إذا بين لك ان السنة من حيث بلوغها إلى الناس لهم طريقان إما المباشرة وهذا تجعله بين قوسين خاص بالصحابة رضي الله تعالى عنه عنهم مجمعين وهذا حجة قاطعة في حقهم لا يجوز خلافها إلا بدعوى نسخ أو دفع تعارض بين دليلين نحو ذلك والطريقة الثاني أن يكون بطريق موصل إلى المباشر يعني الا يكون مباشرة انما يكون بواسطه هذه الواسطة لا يمكن أن نقطع بصدقها لأن المنقول خبر وكل خبر يحتمل الصدق والكذب لذاته إذا ما هي أنواع الخبر الموصن أو أنواع الطرق الموصنة إلى ذلك الخبر قال والخبر الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته ينقسم إلى متواتر وأحاد ينقسم... ينقسم إلى متواتر وأحاد وهذا مجرد الصلاح مجرد الصلاح وإنما ينظر ويناقش في الصلاح من حيث ما يترتب عليه من من الاحكام وكل الصلاح ينظر فيه بحد ذاته بقطع النظر عن عمن أنشأ ذلك للصلاح وعمن اتانا ذلك الصلاح حينئذ لا داعي ان نقول التواتر والاحاد هذا قال به المعتزله وثم نقول كل ما قالت به المعتزله فهو باطل فلنقول التواتر والاحاد من حيث وجودهما لا شك في وجودهما لكن لا يشترط إلا ان نقيد بما قيده المعتزله ونهوه ولذلك من ينسب لنا ابن قيم رحمه الله أنكر وجود التواتر فقد أخطأ ابن قيم رحمه الله أنكر ترتيب الحكم المرتب على التواتر والأحاد يعني يقول التواتر أفاد القطع والأحاد يفيد الظن اذا قسموا السنة إلى تواتر وأحاد. متواتر وأحاد ثم المتواتر يفيد اليقين ثم الأحاد لا تفيد اليقين بل تفيد الظن هذا الحكم دخيل هو الذي حكم بكون هذا التفصيل بدعه وجاء به المعتزلة بناء على أن أكثر أحاديث الصفات والرؤية والمعاد إلى آخره أحد فحينئذ نفوا أن تنسب تلك الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنها تفيد الظن والاعتقاد يقول لا لا يثبت النبي بقاطع إلا بقاطع نقول هذا التفصيل محدث والقول بان حديث الاحاد او خبر الواحد لا يفيد إلا الظن هذا ايضا قول محدث والقول بانه لا يقبل في العقائد هذا قول محدث لكن وجود نفس التواتر ونفس الاحاد والأحاد انه ما لم يبلغ حد التواتر هذا موجود بخاري رحمه الله في جزء القراءه حكم على حديث لا صلاه لمن لم يقرا فتح الكتاب انه متواتر قال تواتر هكذا اطلق له تواترا والبخاري لم يتأثر بالمعتزله وإنما مفهوم التواتر حينئذ يقيد أو ينظر فيه أما إنكار وجود المتواتر عند المحدثين أو أهل الحديث نقول هذا ليس بالصحيح وبن تيم رحمه الله أنكر كثير من المسائل الدخيله على الدين وخاصة ما ينسب لأهل الحديث ولم يتعرض لهذا بل يقول هذا متواتر تواتر معنويا وقد تواترت فضائل أبي بكر رضا الله تعالى عنه التواتر معنوي يقسم تواتر لفظي تواتر معنوي ويثبت إفادة الحكم أو اليقين على التواتر ويناقش في مسائل الأحاد ولم يرد عنه رحمه الله أنه أنكر وجود المتواتر والاحاد إذن قوله هو الخبر ينقسم إلى متواتر وأحاد لا إشكال فيه هذا مجرد الصلاح ونقول العبرة بما صلح عليه أهل الحديث واطلق هذه الالفاظ فيه مصنفاتهم إذا متواتر واحد فالمتواتر متواتر هذا مشتق من التواتر والمراد به التتابع التتابع مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهم لابد أن يكون بينهما فترة فإن لم يكن لا يطلق عليه أنه متواتر إذا التواتر في اللغة التتابع مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما ثم أرسلنا رسلنا تترى أي رسولا بعد رسول بفترة بينهما ولا يفهم تترى أنه متتالي لا فت... مجيء رسول بعد رسول بفترة بينهما فالمتواتر بعد أن عرفنا حده في اللغة أراد أن يبينه لنا في أهل الصلاة وهذه المسألة الأصل أنها تؤخذ من أهلها هذه المسألة الكلام في الأخبار والتواتر والمراسيل والصحابة ونحوهم الأصل أنها تؤخذ من أهل الحديث وإنما تذكر هنا هنا لان اهل الاصول يريدون أن يجمعوا كل ما يتعلق بأصول الفقه ولذلك ياتون بمباحث من السنه ومباحث من اللغة ومباحث من المنطق ومباحث الى اخره لماذا يريدون يكون الكتاب جامعا يغني طالب العلم عن النظر في تلك الكتب يعني ما يحتاجه الاصولي من السنة هو الذي يذكره لك العالم وما يحتاجه من اللغة هو الذي يذكره لكن نقول هذه المقتطفات هذه التي تكون في أصول الفقه لا تسمن ولا تغني من جو لابد أن يكون الطالب راجعا إلى إلى مضانها في فنونها ولن تكون إلا كذلك أما أن تأخذ اصول الفقه الجويني وغزالي ونحوهم ومن تعثر بعلم الكلام وكذا قل لا ليس بصواب فالمتواتر إخبار جماعة إخبار جماعة إذن إخبار لماذا لأنه خبر لأنه خبر متواتر خبر إخبار جماعة إذن لا واحد لابد أن يكونوا جماعة ولا اثنين بل ثلاثة فأكثر بل ثلاثة فأكثر لا يمكن تواطؤهم على الكذب لا يمكن يعني يستحيل نفو الإمكان المراد به الاستحاله وليس المراد الاستحاله العقلية بل الاستحاله العادية يعني لا يمكن تواطؤهم ما من التواطؤ وهو تواطؤهم يعني توافقهم أرى رؤياكم قد تواطعت يعني توافقا إذا لا يمكن بمعنى أنه لا يستحيل تواطؤهم بمعنى توافقهم على الكذب والاستحالة المنفية هنا أن تكون عادة لعقلة لأن العقل لا يمنع أن يرتمع عدد يفيد التواتر كالعشرين مثلا العقل لا يمنع أن يرتمع فيتفقوا على خبر معين فيظنه الظال أنه متواتر أما العادة أن يروي شخص بالمغرب وشخص اخر هذا في القديم وشخص آخر في المشرق وشخص آخر في أوروبا ونحوها يروى خبر واحد العادة تمنع أن يكون اتفقوا فيما فيما بينهم وإلا لا يستحي العقل أنهم يتواطؤوا يرسل رسالة إلى آخرها فيتفقوا على وضع خبر معين لكن عادة في ابتداء الأمر نقول هذا يستحيل إذن لابد من إخبار جماعة هذه الجماعة تكون متفرقة يستحيل في في العادة أن يجتمعوا فيتواطؤوا على وضع خبر معين فحينئذ إذا وجدت أو وجد هذا المعنى وجد التواتم وجد التواتم لماذا؟ لأن الاخبار هنا حصل بجماعة وسيأتي في تفسير العدد من مراد بالجماعة ثم لا يمكن تواطؤهم يستحيل توافقهم على وضع خبر معين في هذا المعنى العام يشترط فيه ثلاثة شروط سيذكرها المصنف وشروطه ثلاثة يعني متى يعتبر هذا المعنى بأنه متواتر صلاحا وإن كان في المعنى أنه متواتر في اللغة وشروطه المتفق عليها في الجملة ثلاثة أولا إسناده إلى محسوس كسمعت أو رأيت لا إلى اعتقاد لا إلى اعتقاد يعني أن يكون منتهى الخبر أمر محسوس لا إلى الاعتقاد والعلم لماذا لأن الأمر المحسوس هو الذي يمكن أن يتفق عليه والأمر المعتقد أو المعلوم هذا يمكن أن يقع فيه الخلل ويقع فيه الوهم والخطأ أما الأمر المحسوس الكل نرى الشمس فنخبر فنخبرنا الشمس طالع هذا لا يمكن أن يقع فيه خطأ أما عن المعتقد فهذا يمكن أن تتفاوت فيه الأشخاص أن يكون إسناده يعني إخبارهم عن شيء محسوس إلى محسوس يدرك بإحدى الحواس كسمعت أو رايت لا إلى اعتقاد يعني فإن كان إخبارهم عن علم واعتقاد فلا يكون متواترا لماذا؟ لأن المتواتر يفيد العلم اليقيني الضروري فحينئذ لا بد أن يكون المنتهى مما يتفق عليه لا مما قد يتواطى بعضهم في وضعه إذن الشرط الأول يكون المنتهى أمر محسوس واستواء الثاني واستواء الطرفين والواسطه في شرطه استواء الطرفين قال إخبار جماعة والسند معروف أن له أول وله أثناء وله آخر له أول وله أثناء وله آخر إخبار الجماعة هل هو مشترط في أول السند ثم يتساهل فيه أو في آخر السند أو في الأثناء قال استواء الطرفين يعني تكون الجماعة مستويه في أول السند وفي آخره وفي أثنائه بحيث إنه كما قيده من حجر في شرح النخبة لا يقل عن العدد الذي اشترط في حد التواتر وليس المراد الا يزيد لا الا يقل يقل فإذا قيل مثلا يشترط اخبار عشرة إخبار عشرة اقل ما يفيد من العدد عشرة. نقول لابد ان يكون الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 لان طبقة الصحابه داخلته سواء الطرفين. اول الاسناد اخر الاسناد عند الصحابه رضي الله تعالى فهنا اذا نقول لابد من سواء الطرفين اخر السند عند الصحابه لابد ان يكون 10 راوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. او 10 سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم من يقول ثم ياخذ 10 عنهم ثم 10 ثم 10 الى البخاري لو نقص عندما يشترط العشر صار تسعة في أحد الطبقات انتفى كونه متواترا انتفى كونه متواترا هذا لا يكاد أن يكون له وجود لكن أهل الكلام يثبتون هذه الشروط لذلك النزاع يكون في الشروط لا في ثبوت اصل التواتر والسواء الطرفين الشرط الثاني في اعتبار كون الخبر متواترا السواء الطرفين والواسطه يعني ما بينهما في شرطه شرطه هذا مفرد مضاف يعم كل شرط فيعم كل شر وبعضهم قيده به بالعدد في الأخير لكن الصواب أن المراد عندهم المراد به السواء الطرفين والواسطة في جميع الشروط في جميع الشروط يعني بلوغ الرواتي في الكثره إلى حد يمتنع معه تواطؤهم على الكذب وأن يكون إخبارهم عن علم لا عن ظن وأن يكون علمهم السندا إلى الحس لا إلى دليل العقل قال والثالث العدد والعدد هذا هو الشرط الثالث يعني العدد الكثير العدد الكثير لانه قال اخبار جماعه إذن لابد ان يكون جماعه واقل الجمع ثلاثه ثم اختلفوا اختلفوا في تحديد العدد أو نقول اختلفوا هل يعين عدد معين أو لا هل نقول لابد من عدد معين ان وجد افاد التواتر او لا فيه خلاف أكثرهم من الاصوليين وبعض متأخري محدثين الحديث على التقييد لابد أن يكون عدد معين ثم اختلفوا في التحديد هنا قال فقيل أقله اثنان لماذا لأن أقل الشهود اثنان وأشهد ذوي ذوي عدل إذا أقله اثنان هذا يكون قد حمل الرواية على الشهادة حمل الرواية على على الشهادة وقيل أربعة لابد أن يكون أقل ما يكون في السنة أربعة أربعة روات لاعتبار أعلى الشهادات وهو في ما هو القذف نحوه وقيل خمسة ليزيد على الشهادة بواحد ليزيد على الشهادة بواحد وقيل عشرون استنادنا قوله تعالى إياكم منكم عشرون وقيل سبعون واختار موسى قومه سبعين رجلا وقيل غير ذلك من الأعداء قيل عشر أو قيل اثنين عشر وقيل أربعون وقيل سائل آخره وكلها قوال ضعيفة لكن ذكر صوت هذه في الفيته وما رأوه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب المتواتر وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود عند الصوت أجود أن يحدد بعشرة والقول باثني عشر أو عشرين يحكى وأربعين أو سبعين إذن قيل أقوال كثير كل نظر إلى دليل من الشرع رتب على عدد معين قد يكون ثم مناسبة مفتصة بتلك الواقعة أو ثم أنه وجد العلم اليقيني على ذلك العدد في ذلك لا لا تلك الواقعه المعينة فعمم الحكم على جميع الأخبار وهذا فيه, فيه قصور لماذا؟ لأنه إن أفاد في موضع لا يلزم أن يفيد في موضع آخر قد يفيد العدد أربعة تواتر لكن لا يلزم أنه كلما من وجد الأربعة حينئذ وجد تواتر لا انما التواتر ما أفاد العلم اليقيني ما أفاد العلم اليقين ولذلك يقال فيه من ضابط الشروط الثلاثة هذه كلها في الأصل عدم اعتبارها عدم اعتبارها هذا الذي ينتقد على أهل الكلام والوصوليين يقال الشروط هذه لا, لا, وجود لها لا وجود لها وخاصة في مسألة العدل لأنهم يشترطون الكثرة حتى في طبقة الصحابة حتى في طبقة الصحابة وهذا قل أن تجد ولذلك أنكره بعضهم وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم يعني ابن الصلاح رد عليه الصوت وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزته هو وهو وهاب بل الصواب انه كثير وفيه لمؤلف مؤلف النظير خمسون وسبعون را الى اخر ما ذكر وكلها متواتر معنوي وليس لفظيا لانهم يقسمون التواتر الى تواتر لفظي ان يكون منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ان صح التعبير او التمثيل له حديث من كذب علي متعمل فقط ومعناه دعوة تواتر اللفظي هذه عزيزة بل انكره ابن الصلاح قال إن جوزها فيكون في حديث من كذب عليه والسيوطي وغيره ردوا على ابن الصلاح ابن حجر وهمه قال عله ذلك عدم اطلاعه على الطرق في أول النزهة لكن الصواب أنه كما قال وكل ما قيل أنه متواتر ما ألفه السيوطي وغيره فهو متواتر معنوي متواتر معنوي واضح أن التواتر المعنوي ليس باللغة أن تحقق وقائع متعددة بينها قاسم مشترك كلي نقول هذا المعنى متواتر كجود حاتم جود حاتم رأوا أنه ذبح فأطعم تصدق بفرس أعطى إلى آخره هذه وقائع كلها تفيد ماذا تفيد أنه جواد لكن هل تواتر مثلا إعطاؤه فرس ونحو ذلك لم يتواتر عين أو شخص الواقع وإنما تواتر ماذا تواتر المعنى الكلي الذي يمكن أن يستقى من فيحكم بأنه قطعي الثبوت وهذا ما يسمى بالتواتر المعنوي بل الصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف النظير خمسون وسبعون رووا من كذبا ومنهم العشرة ثم انتسب لها حديث الرفع في اليدين والحوض والمسح على خفينه وهذه كلها متواترة نعم لها شكل متواترة وثابتة وحديث الرؤية وحديث القبر كلها متواترة لكن ليس بالتواتر الذي يخصه الأوصليون وإنما التواتر الذي يعبر عنه الشيخ الاسلام تيم رحمه الله التواتر الخاص ويعبر عن هذا الذي يذكره الأصل بالتواتر العام التواتر الخاص أعلم به أهله ولذلك إذا تواتر عند أهل الحديث لازم قبول ما حكم عليه أهل الحديث لغيره فالأصول والفقيه وغيرهم إذا حكم المحدث الشهير الكبير الإمام بأن هذا الحديث متواتر كما نص البخاري في جزء الصالح القراءة خلف الإمام بأن حديث لا صلاه بأنه متواتر حينئذ نقول هذا إمام معتبر حكم بكون هذا الحديث متواتر فنقبل حينئذ ما أفاد العلم اليقيني علم الضروري نقول هذا متواتر هذا متواتر وقيل سبعون وقيل غير ذلك وكلها أقوال لا حجة فيها والصحيح على ما ذكره المصنفون وهو أصح أنه لا ينحصر أي لا ينحصر في العدد في عدد معين لا ينحصر في عدد معين يعني لا ينحصر التواتر في نقله أو في كون اخبار جماعة لا ينحصر في عدد معين بل متى أخبروا واحدا بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم متى ما حصل التتابع حصل التواتر حصل التواتر بل قد يحصل التواتر وإفادة العلم اليقين الضروري بثنين أو ثلاثة أو أربعة قد يحصل بثنين أو ثلاثة أو أربعة. ولذلك من أخبره من التابعين أخبرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه هل يفيده العلم اليقين أو لا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وأنت تابع يفيدك العلم اليقين أو لا يفيد لا شك إذا حصل العلم اليقين بخبر واحد لما احتف به من صفات تميزه عن عن غيره وهذا الذي يعبر عنه الشيخ الاسلام رحمه الله بالتواتر الخاص بانه متواتر تواتر الخاص يعني افاد العلم اليقيني والذي يحكم عليه هو المحدث لانهم يسمعون ما لا يسمع غيرهم ويروون ما لا يروي غيرهم فهم اعلموا واعرفوا بصنعتهم من غيرهم بل متى اخبروا واحدا بعد واحد يعني اخبروا بحدث واحدا بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد ولا يشترطوا بالكثرة الكاثرة قد يفهم كلام الصنف الكثرة يعني لابد من عشر وعشرين لا قد يحصل باثنين أو ثلاثة أو أربعة ولا مانع من هذا ولا مانع من هذا إلى حد لا يمكن عادة تواطؤهم على الكذبي حصل القطع بقولهم حصل القطع بقولهم دون أن يكونوا محصورين في عدد معين قال وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم إذن ناخذ من هذه أن التواتر ما رواه عدد جم يجب حالة اجتماعهم على الكذب. فالمتواتر ثم كل ما أفاد العلم اليقين مع هذا الضابط فهو متواتر عدد إذا نظر الناظر لا يمكن أن يتفق على ماذا على هذه بالمعين او زياده في خبر او نقص في خبر نقول حصل التواتر بما يذكره المصنف ونشطب على ما ذكره من الشروط وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة واسلامهم لقطعنا بوجود مصر اخبار جماعه مسلمه او كافره فساقم عدول يقول عام يحصل التواتر والعلم اليقيني ها ولو كان المخبرون كفارا أو كانوا مسلمين أو كانوا كفاراً مسلمين أو كانوا مسلمين عدولاً أو في الساقة مطلقاً ولكن هذا يقيد بمطلق الخبر لا بالخبر في الشرعيات بمطلق الخبر لأن كلام الاصليين عام يتكلمون في الخبر عام سواء كان عن زي أو عن الشر فاذا كان عن الشر لابد من العدالة والإسلام لابد من التقييد لذلك مثل بوجود مصر لماذا لأن وجود مصر ليس بحكم الشرعي، ليس بحكم الشرع، ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يحصل بدون عدالة الرواح ولكن مراد به نقول مطلق الخبر، يعني ليس من شرط التواتر إسلام المخبرين، ولا عدالتهم، بل يحصل التواتر بدون عدالة ولا اسلام. لقطعنا مثلا قطعنا هذا حكم قاطع يعني علم يقيني لا يحتمل الشك أبدا. بوجود مصر يعني اي بلد ليس خاص بمصر وان كان مصر قد يستفاد من الشر ادخله مصر عنه. هذا جاء في الشر ذكره يعني التمثيل بمصر قد يكون فيه نوع نوع نظر لكن اي بلد انسان لم يراها ها حينئذ نقول العلم بها شهير بين الخاصه والعام بلاد اسمها فرنسا مثلا احد يشك فيها دي. ما ذهبنا ولا رايناها لا مباشره ولا بدون مباشره حينئذ نقول هذا علم قطعي علم قطعي لماذا ها. لأنه تواتر عند الناس سام منذ الصغر ويسمع فرنسا فرنسا حينئذ يحكم بوجود هذا البلد ولم يراه ولم يشاهده لما هو منتشر وهو إخبار جماعته ولا يشترط أن يكون المخبر ولا غير أما في شرعيات فلا ويحصل العلم به أي أن المتواتر يفيد العلم اليقين ويحصل العلم به يعني إذا وجدت الكشروط الشروط مع الضابط العام حصل العلم به، يعني أفاد العلم والعلم المراد به العلم اليقيني الضروري العلم الضروري وسياتي خلاف المراد به الضروري أو النظري نقول صواب أنه الضروري وهو قول جمهور أهل الحديث ويحصل العلم به أي أن المتواتر يفيد العلم اليقيني وهو القاطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه القاطع بصحة نسبته أن الخبر إلى من نقل عنه هذا المراد في الخبر هنا ليس المراد بالمدلول فحسب لا في النسبة هل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو لا البحث في هذا ثم مدلوله ما يسفاد منه هذا قد يكون من جهة الدلالة قطعية ثبوت قطعية الدلاله لكن يقسم السند او النص إلى أربعة تقسام قطعية ثبوت من جهة السنة هو المراد هنا قطعية ثبوت يعني طريقه في الثبوت إلينا في الحكم بكون هذا النص قرآنا حقيقة او خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا إلى آخره نقول قد يكون طريقه قطعي الثبوت والقران قطعي الثبوت ولا إشكال يبقى الكلام في السنة وقد يكون ظني الثبوت وهذا كما في القراءة الشاذه ونحوها ظني الثبوت فيما زاد على العشرة وكذلك في السنة يكون ظني الثبوت يعني لا نقطع بكون هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك من أثبت أن خبرا أحاد يفيد الظن ينبني عليه هذه المسألة أنه لا يلزم أن هذا القول قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مشكلة والعلم الحاء ويحصل العلم به أي أن المتواتر يفيد العلم اليقيني وهو القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه ويجب تصديقه حينئذ لماذا؟ لأنه مفيد للعلم وكل ما أفاد العلم لا يجوز تركه كما كان في حق الصحابي قال فقاطع به الصحابي قاطع به لأنه سمع مباشرة وهنا ينزل في الحكم منزلة المباشر ينزل في الحكم منزلة المباشر إذا كان المباشر قد قطع بكون هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا وصل إليه بطريق يفيد العلم اليقيني يقطع ولا يجوز له أن يجوز أن كون هذا القول ليس للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المراد بكونه يجب تصديقه أي المتواتم بمجرده يعني بالنظر إلى ذاته دون نظر في عدالة دون نظر في ضبط دون نظر في دليل آخر بمجرد الخبر اخبار جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب مع الشروط بمجرد ثبوت هذا الطريق وجب او أفاد العلم وجب التصديق لذاته لا لامر خارج لأنه قد يفيد الشيء العلم اليقيني لكن ب بقرينة خارجه وليس الكلام في هذا الكلام فيما يفيد من الأخبار اليقين بذاته دون النظر إلى عدالة أو ضبط، ولهذا لا يبحثون في المتواتر في العدالة ولا يبحثون في الضبط بل في الإسلام أيضا لا يبحثون ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده وغيره أي غير المتواتر يحصل القطع به ويجب تصديقه لكن بدليل خارجي. وغيره أي غير المتواتر يحصل القطع به يعني إن أفاد القطع ويجب تصديقه حينئذ بدليل خارجي كأن يكون الحديث في البخاري ومسلم أن يكون الأمة أجمعت على قبول الحديث أن تكون الأمة قد أجمعت على العمل بمدنو هذا الحديث ولو كان في سنده بعض الشيء حينئذ يقطع به لكن لدليل خارج لا لذات الخبر والعلم الحاصل به يعني بالمتواتر إذن أثبت أن المتواتر يفيد العلم ثم هذا العلم نوعان علم الضروري وعلم النظري والضروري ما لا يحتاج إلى نظر والسدلا ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال والنظري محتاج إلى نظر والسدلان. يعني إفادة العلم قد تحصل بالنظر والبحث وطلب الدليل وقد تحصل هكذا دفعة بدون بحث ولا نظر ولا استدلاع الأول يسمى النظر والثاني يسمى الضروري والنظر محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي والنظري محتاج للتأمل إذن يحتاج لبحث ونظر في الكتب والأساند الأخير ثم يفيد العلم وبعضه قد يفيد العلم دون نظر دون استدلاع ما المراد بالعلم هنا؟ الذي أفاده المتواتر هل هو العلم الضروري الذي يحصل بدون نظر واستدلال وإنما يحصل دفعة واحدة أم النظر الجمهور على أنه ضروري ولذلك قال مصنف والعلم الحاصل به يعني بالمتواتر ضروري وهو اليقين يعبر عنه اليقين وهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال عند القاضي أبي يعلى وهو قول الجمهور قول الجمهور ونظري عند ابي الخطاء نظري لماذا لانه يحتاج إلى مقدمتين اولا اثبات كثره المخبرين لابد ان تثبت ان هذا الخبر اخبر به كثيرون لينطبق عليه حد التواتر الثاني ان ان ان خبر ان خبر هؤلاء يفيد اليقين انه يفيد اليقين فإذا أثبت كثرة المخبرين ثم أثبت بالمقدمة الثانية أن خبرهم يفيد اليقين حينئذ نحكم بأن هذا الخبر المعين لا مطلقا الخبر المعين أفاد اليقين أفاد اليقين حينئذ نكون مبنيا على مقدمتين على مقدمتين لكن هذا مردود بماذا بأن العلم اليقين حاصر في البدهيات وفي نحوها للصبيان والنساء والكبار والصغار لآخرهم كل ما هو معلوم من أمور الدنيا بالضرورة هذا يستوي فيه الصغير والكبير مثلا موجود مصر هذا يعرفه الصغير يعرف أن بلدا اسمه مصر لم يره هذا حكم يقيني أو لا يقيني هل حصل بمقدمتين ما حصل بمقدمتين وإنما حصل دفعة واحدة ولذلك سمي ضروري قيل من الضرورة لا يمكن دفعه لو أراد الإنسان أن يدفع بعض المعلومات عن نفسه لا يمكن ولذلك مثل الوجود انت موجود في المسجد لو أردت أن تقنع نفسك أنك لست في المسجد ما تستطيع لماذا؟ لماذا دازل؟ لأنه علم ضروري يقيني وهذا يسمى بالعلم الحضوري عند المناطق العلم الحضوري وهو الذي تعلمه بما أنت فيه من حالك بما أنت فيه من حالك اليوم السبت ولا حد يحتاج إلى دليل ما يحتاج إلى بحث ما يحتاجنا إلى بحث إذن والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند أبي الخطاب من الحنابل كلاهما من حنابله. وما ذهب إليه القاضي أرجح وما أفاد العلم في واقعة ولشخص دون قلينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر يعني مراده أن العلم أو الخبر المتواتر إذا أفاد العلم اليقين في واقعة معينة لشخص أفاد العلم اليقيني في واقعة أخرى كما أفاده في الأولى والشخص الذي استفاد العلم اليقيني من واقعة ما لو جاء آخر وأخبر بنفس الخبر لاستفاد العلم اليقيني إذن لا يتفاوت لماذا لأن النظر هنا إلى ذات المتواتر فإذا قلنا ذات المتواتر بذاته بمجرده لا بدليل آخر لا بقراء تحتف به أفاد العلم اليقين حينئذ إذا قرأه زيد أو سمعه زيد وقرأه بكر هل يحصل العلم لهما هذا هو محل الكلام هل يحصل العلم لهما نقول نعم لماذا لأن الخبر المتواتر هنا أفاد العلم بذاته وإذا كان بذاته فكل قارئ كل سامع يستفيد العلم اليقين ولا يتفاوت إذ لو قيل بالتفاوت للازم منه أن ثم امرا خارجا عن مدلول المتواتر احتف به فأفاد العلم في حق زيد ولم يفيد في حق بكر والمسألة مفروضة في ماذا في متواتر لم تحتف به قرائل ولذلك قال وما أفاد وما يعني خبر أفاد العلم في واقعة ولشخص دون قرينة انتبه دون قرينة هذا قيد لابد منه لأن قرينة يستلزم منها تفاوت المعلوم تفاوت المعلوم لأن الشيء إذا احتف بقرينة قد تؤمن أنت بدلالة تلك القرينه وقد لا تؤمن بها كذلك إذا قيل مثلا ما انفرد به البخاري مقدم على ما انفرد به مسلم هل هذا مسلم عند الكل ها؟ المغاربة يقدموا مسلم على البخاري فعينئذ إذا احتفت قرينة بهذا الخبر لكونه مما رواه البخاري هذا لا يستلزم ان يكون مضطردا في حق كل أحد بل يقول قائلا أنا أقدم ما رواه مسلم على ما رواه البخاري إذا الخبر واحد ولكن كون البخاري راويا هذه قرينه خارجة قد يسلم بها زيد وقد لا يسلم بها عمر فحينئذ النظر يكون لذات الخبر فما أفاد في واقعة ولشخص بد أن يفيد في واقعة ولشخص آخر نفس الخبر ونفس ما سفيد منه فلو لم تترتب أو يترتب ذلك العلم كان طعنا في المتواتر كان طعنا في المتواتر وما أفاد العلم أي أن العدد الحاصل بالعلم اليقيني لا يتفاوت بحسب الوقائع والاشخاص. ما أفاد العلم اليقيني بإخبار جماعة في عدد معين أو لا على حسب ما ذكره المصنف نقول لا يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص بل ما أفاده في واقعة ولشخص معين كبكر أفاده في غيرها نفس العدد أفاده في غيرها أو لشخص آخر أو لشخص آخر وعبارة صاحب المختصر في التحريم قال ومن حصل في عبارة بعض الركه ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لآخر ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص معين واقع معين لشخص معين قال حصل بمثله بغيرها لآخر لابد ان يكون مضطردا وإلا كان نقضا للتواتر وهذا إذا كان بدون قرينة أما بالقرينة فلا لأنها تختلف من شخص إلى شخص آخر هذا ما يتعلق بالمتواتر ثم قال والأحاد أي القسم الثاني للخبر باعتبار وصوله باعتبار الواسطة إلى من يبلغه أو تبلغه سنة نبوية الأحد الأحد هذا في اللغة جمع أحد جمع أصله أ أحد أحد تحركت الهمزة الثانية أو سكنت وقربت ألفا فصار أحد كأدم أصله ادم ادم جمع أحد كأجل وأهجة وبطل ها وأبطال أبطال أحد أفعال هو مفرده بطل واحد فعل إذا فعل يجمع على افعاء واحد يجمع على احاد اصله احاد افع سكنت الثانيه واحد بمعنى واحد الهمزه منقلبه واو همزه منقلبه واو وهو لغه ما يرويه الواحد هذا في اللغه ما يرويه الواحد اما في الاصلاح فقال ما لم يتواتر ما لم يتواتر اي لم تبلغ نقلته مبلغ الخبر المتواتر لم تصل نقلت هذا الخبر خبر الأحاد مبلغ الخبر المتواتر وعليه يكون التقسيم عنده ثنائي فلا وجود للمستفيض ولا للمشهور حينئذ يكون المستفيض والمشهور داخلا في أي في الأحاد يكون داخلا فيه في الأحاد وأهل الحديث ما, ما يوافقون على هذا والأحاد ما لم يتواتر والعلم لا يحصل به إذا ما رواه شخص واحد على ما نص عليه المصنف أو شخصان أو ثلاثة أو أربعة ولم يصل إلى حد تفيد هذه الكثرة أو هذا الجمع يفيد اليقين ولم يكن منتهى خبرهم الحس ولم يستوي الطرفين حكموا عليه بأنه, بأنه أحد يعني المشهور داخل في الأحاد والمستفيد داخل في الأحاد ثم يختلفون هل يفيد الظن أو لا والعلم لا يحصل به والعلم لا يحصل به يعني لا يفيد الأحاد اليقين لا يفيد الأحاد اليقين وإنما يفيد الظن وما هو الظن ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر والظن تجويز أمرين مرجحا لأحد الأمرين فالراجح المذكور ظن يسمى والطرف المرجوح يسمى وهم إذن المراد به هنا تقديم أو ترجيح صدق الراوي على كذبه في ماذا في كون الخبر ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا فحينئذ إذا قيل الأحد الذي هو لم يتواتم لا يفيد العلم حينئذ لا تقطع بكون هذا القول منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم أو كون هذا الفعل أو هذا التقرير منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما يترجح فتقول قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا غير متواتر عندهم هذا الراجح أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه غير قول النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لوجود السلسلة وكل منهم بشر يصيب ويغطي إذا يحتمل الوهم إذا لا نقطع بصدقه وهذا من الأمور الدخيله هذه نقول بدعه بكون الغير المتواتل لا يفيد العلم أبدا دون تفصيل دون نظر إلى احوال الرواه دون قراء إلى خيره نقول هذا من البدع وهذا مما أحدثه المعتزلة مما أحدثه المعتزلة أما التفصيل في شأن خبر الواحد حينئذ لا إشكال أو القول بأنه يفيد العلم مطلقا لا إشكال أما ان قال إنه يفيد أو لا يفيد العلم مطلقا ولو كان مشهورا ولو كان مستفيدا ولو كان في البخاري ومسلم لا يفيد إلا الظن ولا يقطع بكون النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعاء حدث في الدين وهذا مما دخل به المعتزل على أهل السنة فنثبت الأحاد ونناقش في الحكم فنثبت الأحاد لأن الحس يدل عليه فرق قطعا كل إنسان أنت في أمور الدنيا لو أخبرك عشرة وكلهم من أهل العلم من كبار العلم وشخص أخبرك بخبر واحد هل يستوي العلم ما تصدق ال... الواحد مثل ما تصدق العشرة هذا أمر حسي وعقلي وأمر شرعي أيضا ثابت لذلك جاء يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فاذا فرق بين الفاسق وبين العدل إذا كذلك فرق فإن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا فتثبتوا مفهومه إن جاءكم ثقة عدل بخبره فالعصر القبول هذا هو العصر حينئذ نقول نثبت الأحاد ولا إشكال ونثبت المتواتر ولا إشكال لكن لا نخص المتواتر بأنه لا يفيد العلم اليقين ونقطع بكون هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان متواترا ثم نأتي للمتواتر ونخنقه خنقا بشروط لا يكاد أنها توجد ونأتي الأحاد ونقول هذا لا يفيد إلا الظن لأنه لا نقطع بأن هذا قول نصنع بل نرجح صدق الراوي مع جواز كذبه ووهمه نقول لا هذا هذا من المسائل الدخيله حينئذ نفرق بين المصنحات من حيث الاسم ومن حيث الحكم من حيث الحكم الحكم يناقش فيه ولا اشكال ومن حيث المصطلح الأمر فيه سعى والأحاد ما لم يتواتر والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين عمام احمد وهذه نقيم قيم ضعفة قل لا يصح الرواية أن الإمام أحمد قال الخبر الأحد لا يفيد إلا العلم لا يفيد إلا الظن ولا يحصل به العلم والعلم لا يحصل به يعني اليقين والعلم الضروري أو النظري لا يحصل بخبر الأحد في إحدى الروايتين يعني بل يفيد الظن بل يفيد الظن وما المراد به هنا وهو رجحان صحة نسبته إلى من نقل عنه رجحان رجحان صحة نسبته إلى من نقل عنه في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد قلنا ضعف هذه الإمام بن قيم رحمه الله تعالى وهو قول الأكثرين ومتاخري أصحابنا وهو قول الأكثرين يعني قول جمهور العلماء ولكنهم المتأخرون ليس المتقدمين وإنما المتأخرون وغالبا تأتي هذه الأمور عند المتأخرين أتباع المذاهب الأربعة أما الإمام ابو حنيفة والشافعي ومالك ومن قبلهم هؤلاء في الغالب انهم يسلمون من مثل هذه الأقوال، وهو قول الأكثرين ومتاخري اصحاب يعني الحنابلة يعني الحنابلة ولذلك يختار بعض الحنابلة المسائل الإمام أحمد نص على خلافها وخاصة في أصول الفقه في أصول الفقه والأخرى بلا يعني يفيد العلم بلا خبر الاحاد يفيد العلم مطلقا والمراد بخبر الاحاد يفيد العلم مطلقا هنا ليس مما وقع فيه نزاع لا هذا لا لا يكاد نقع فيه خلاف انه يفيد الظن يعني ما ضعف الذي يسمى بالمضعف ليس الضعيف الضعيف ما حكم بكونه ضعيفا والمضعف ها مختلف في تضعيفه وتصحيحه يعني فيها اقوال هذا يضعف وهذا يحسن وهذا يصحح إلى خيره هذا يسمى المضاعف هذا يفيد الظن لا يفيد القطع أما العلم الحديث الذي اتفق الأئمة على صحته فهذا الرواية تنزل عليه أنه يفيد العلم قالوا والأخرى بلا يعني يفيد العلم يفيد العلم وهو قول جماعة من أصحاب الحديث الظاهرية بل المشهور عن أكثر المحدثين أن خبر الواحد يفيد العلم يعني القطع بكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول أو فعله أو أقره والعبرة في مثل هذا نقول نرجع إلى أهل الحديث فإنهم أولى من يؤخذ عنهم وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة يعني حرف القول السابق قالوا كيف يفيد العلم كيف يفيد العلم مطلقا لماذا قالوا في افاده الخبر انه يفيد الظن مطلقا انه لو افاد العلم لحصل لنا في كل خبر نسمعه لماذا قلت ان خبر الواحد يفيد الظن مطلقا قالوا لو حصل لخبر الواحد العلم كل خبر نسمعه لابد ان يحصل العلم يكون مطردا معه وهذا هل يشعر به الانسان لا يشعر به قد تسمع خبرا فتشك فيه وقد تسمع خبرا فتصدقه وقد تسمع خبرا فيكون تصديقك له اعلى درجات إذن حصل الخلاف فكيف حينئذ نقول خبر الواحد يفيد الظن أو يفيد العلم ونحن لا نشعر بهذا العلم انه مطرد في كل خبر في كل خبر ونحن لا نشعر بذلك فدل على أنه لا يفيد العلم كذلك قالوا أعدل الرواه بشر يجوز عليه الصدق والكذب يجوز عليه الوهم يجوز عليه الغلط حينئذ ما جاز عليه الغلط كيف يحكم بكونه يفيد العلم نقول المسألة شرعية وهذه المسألة العقلية والاجتهاد في مقابلة النص والاجتهاد اجتهاد في مقابلة النص كما سيأتي وقيل يفيد العلم وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث الظهرية هذا قول ثاني في المسألة قول الثالث التفصيل إن احتف به قراء توجب العلم أفاد العلم وإلا فلا وهذا يختاره كثير من المتأخرين كابن حجر وغيره وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالته وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك كخبر الصحابي خبر الصحابي حينئذ نقول إذا أجمعت عليه الأمة صار حجة كذلك خبر الصحابي إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ صار أعلى درجة حينئذ احتفت به قرينا ليس كخبر الصحابي المجرد الذي لم تجمع عليه الأمة أو كخبر الصحابي الذي لم يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت على ذلك القول لان الثاني يكون مقررا عليه مؤيدا من جهه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كما اختلف خبر الصحابي قبل القرينه وبعد القرينه قالوا كذلك اخبار النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدت احتفت به قرائن تفيد العلم أفاد العلم والا أفاد أفاد الظن أفاد الظن ولكن لما عند أهل الحديث أنه يفيد العلم ما لم يحصل فيه نزاع أو خلاف ابن حزم رحمه الله كتاب الاحكام صالة وجال في ثبات هذه المسألة إذا خبر الأحد من حيث فادت العلم فيه ثلاثة أقوال يفيد الظن مطلقا يفيد العلم مطلقا ويفيد العلم إذا احتفت به قراء وإلا أفاده أفاد الله وهذا بعضهم يجعله في فيما اتفق عليها وراه البخاري مسلم وهو مما اختلف فيه وهو مما احتفت به قرائن حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شد ولا والحكم بالصحة والضعف على ظاهره للقطع إلا ما حاوى كتاب مسلم أو في سوى من تقدوه فابن صلاح رجح قطعا به وكم إمام جنح والنووي رجح في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب يعني ما رواه البخاري مسلم مما لم ينتقدا فيه اختلف فيه هل يفيد القطع أو الظن النووي رجح في التقريب ظنا به يعني يفيد الظن مطلقا كل ما رواه البخاري مسلم ولو اتفق عليه فهو يفيد الظن يعني لا نجزم بانه للنبي صلى الله عليه وسلم والقطع ذو تصويب هكذا رجح سوط مذهب من الصلاح أنه مقطوع به فنجزم لو قال إنسان والله الذي لا إله غيره ان ما رواه البخاري ومسلم اتفق عليه مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يحنث ولا قل لا يحنث لا يحنث فان لم يكن قرينه او عارضه خبر اخر فليس كذلك فان لم يكن قرينه يعني دلت على صدق الخبر او عارضه خبر اخر حينئذ حصل التعارض وهذا لا إشكال فيه قول بانه يفيد الظن فيما حصل تعارض بينهما لا إشكال فيه أما الحديث الصحيح السالم عن المعارضة أنه يفيد الظن هذا محل إشكال أو عرضه خبر آخر فليس كذلك وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا هل يجوز بالعقل أن يتعبدنا الرب خبر واحد واثنين وثلاث محل نزاع عند المتكلمين محل نزاع عند المتكلمين وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لماذا قالوا الاحتمال ان يكون كذبا او خطا والعمل بما احتمل انه كذب او خطا عمل بشك وجهل وهذا لا ينبغي لا ينبغي للشارع هكذا يقولون لا ينبغي عقلا ان الشارع يتعبد الخلق بخبر واحد او اثنين وهذه عقول فاسده عقول فاسدة مثل هذا المسائل نقول عقول فاسدة ولا شك لا يجوز للشارع أن يتعبد الخلق بخبر واحد واثنين لماذا لأن الخبر خبر الواحد هذا يحتمل الصدق ويحتمل الكذب يحتمل أنه اخطا يحتمل أنه سهى إلى آخره فحينئذ إذا عمل بما أخبر به الواحد والاثنان ما لم يصل إلى حد التواتر يكون عملا بما هو مشكوك وبما هو فيه جهل وهذا لا ينبغي فأنكروا عقلا هذه مكابره هذه تسمى لانه لوقف مع قولهم لما منع العقل أن يتعبد بواحده ومن هم الرسل إلا واحد وقد أنكر قوم جواز التعبد به يعني بخبر الواحد عقلا لاحتماله يعني احتمال الصدق والكذب والخطأ وإذا احتمل حينئذ لا يجوز أن يكون شرعا فأنكروه عقلا وقال أبو الخطاب يقتضيه يقتضيه عكس الاول يعني يجب عقلا يجب عقلا يقتضيه اي وجوب قبول خبر الواحد ثابت بالعقل ثابت بالعقل فاذا راى الواحد او الاثنان ولم يصلوا الى حد التواتر يجب عقلا قبول خبره وهذا ايضا مكابره هذا ايضا مكابره لماذا لوجود الامر السابق وهو انه قد يخطئ ويصيب قد يصدق وقد يكذب. مدى مساله عقلية فالعقل يجوز المستحيل والأكثرون لا يمتنع يجوز عقلا أن يتعبدنا الشارع وقد لا لا يتعبد الأمر, الأمر بين الجواز والعمل به جائز عقلا عند جماهير العلماء لأنه لا يلزم منه محام وليس احتمال الكذب والخطأ بمانع بمانع هذه المسألة من جهة العقل فأما سمعا سمعاً ها الآن اختلفوا في جواز التعبد به عقلا خبر الواحد من جهة العقل ومن جهة الشرع هل أذن لنا الشرع بأن نعمل بخبر الواحد أو لا قال فأما سمعا يعني من جهة السمع والنقل عن الشرع فيجب عند الجمهور يعني يجب العمل به عند الجمهور والصواب نقول فيجب العمل به اجماعا ليس عند الجمهور خبر الواحد مجمع عليه بين الصحابة ولا يجوز أن نلتفت لأي خلاف حادث بعد الصحابة وخاصة أن المخالفين هم قدرية ومعتزلة إلى آخر ما يمكن النقاب من أهل البدع ومن على شاكلتهم بل نقول اجماعا فيجب العمل بمدلول الخبر الواحد مطلقا سواء كان في العقيدة أم في غيرها في العلميات وفي العمليات بلا تفريق لأن الأدلة التي أثبتت وجوب العمل به في العمليات عامة ولم تفرق بين عقيدة وبين غيرها. فيجب العمل، فأما سمعا فيجب عند الجمهور. وخالف اكثر القدريه أكثر القدريه خالف. وقالوا لا يجوز العمل بخبر الواحد. قال وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. وهذا عجيب للمصنف فأما سمعا فيجب عند الجمهور مرعاة ها القدرية ثم يحكي إجماع الصحابة على ماذا على وجوب العمل به هل هذا الصواب ليس بالصحيح نقول ليس بالصحيح علماء نحترم ونقدر ونجل لكن الخطأ خطأ نقول هذا خطأ فإذا أجمع الصحابة على شيء ما على أمر ما وخاصة إذا كان المخالف من شر أهل البدع حيث لا يجعل المبتدع في مقابلة الصحابة فاذا اجمعوا الحمد لله كفينا فلماذا نقتفي اثر المبتدعه فاما سمعا فيجب عند الجمهور يجب عند الجمهور وخالف اكثر القدريه واجماع الصحابه على قبوله يرد ذلك ولذلك جاء قوله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه هل النذاره تحصل بواحد نعم تحصل الطائفه والطائفه تطلق في اللغه على الواحد وصاعدا الطائفه في اللغه تطلق على الواحد وصاعدا إذا رتب الرب جل وعلا وجوب النذار او النذاره والعمل بهذه النذاره على طائفه والطائفه تصدق بالواحد وصاعدا حينئذ نقول يجب العمل الشرعي وهذا لا خلاف فيه بين بين الصحابه ولذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه قال بينما الناس بقبع في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام إلى الشام استداروا للكعبه القبلة في صلاة العشاء صلوا إلى القبلة وهو أمر قطعي قطع معلوم في تلك الساعة من الدين بالضرورة جاءهم خبر واحد في صلاة الفجر فنقلوا القبلة من بيت المقدس من الشاملاء إلى الكعبه استداروا مباشرة هذا يفيد العلم ولا يفيد الظن يفيد العلم قطعا يفيد العلم نعم. ثم قال وشروط الراوي أربعة نقف على هذا هذه مباحث تأخذونها من كتب المصرحة أجود